وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَن تعبدوا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ أَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّرُ وَلَا تَنْهَوْهُمَا <تصفيق> واخفض له ما جناحاً لمن الرحمة و ا ر ربكم أعلم بما في <تصفيق> نفور I وكان الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَإِمَّا تُعْرِضُنَّ مِنَّا بَعْدَ ولا تجعل يداك مولولا تني إلى عروقك ولا تبصقها كل البصق ولا إنا ربك يبصُر الرزق لما يشاء ويقدِّر إنا وَكَانَ بِعِبَادِهِ نحن نوزقهم وإياكم إن ولا تقربوا وَلَا تَمُوتُنَّ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ يُرِيكُمْ بَعْضَ الَّذِي أَخَّرْتُمْ فَن جعلنا لولي One. wandam ko wa